وَنَدَا اصحاب الجَنَّة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حق قالوا نعم فاذل مؤذن بينهم الا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عنها وجهوا وهم بالاخره كافرون وبينهم حجاب وللاراف رجال يعرفون كلا بخيماهم ولا دو اصحاب الجنه أن كَرَمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا خُرِجَتْ أَبْصَرُوهُمْ تِلْقَاءَ أَحْصَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الظَّالِمِينَ وَنَادَى ونادى اصحاب الاراه رجالا يعرفون بحمالهم قالوا ما اولنا انكم قالوا ما اولنا انكم جمعتم وما كنتم تستكبرون اه لا يلانهم الله برحمته ويدخل الجنه لا خوف عليهم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا لي الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولربا وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم نجد كانوا بآياتنا لا يجحدون